114. وألقت ما فيها وتخلت 115. وأذنت لربها وحقت 116. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 117. فأما من أوتي كتابه بيمينه 111. فسوف يحاسب حسابا يسيرا 112. وينقرب إلى أهله مسرورا 113. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا 114. سعيرا